「ありがとうございました」 Allahu Akbar. SubhanAllahu a k a 私たちは。 Thank you.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 و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة في الله ف إ ن ا ل إ س ل ا م منذ أ ن أ ر س ل الله به محمدا صلى الله عليه و سلم كان في تقدم مستمر و مطرد و يتجلى هذا من خلال سبل ا ل س ي ر ة فنجد أ ن ه صلى الله عليه و سلم بعد أ ن كان ب م ك ة ليس معه إ ل ا نفر لا يتجاوزون أ ص ا ب ع اليد ا ل و ا ح د ة و إ ذ ا به صلى الله عليه وسلم في ف ت ر ة و ج ي ز ة يلتم حوله ث ل ة من أ ص ح ا ب ه الذين أ س ل م و ا ثم ي أ ذ ن الله جل وعلا ب ا ل ه ج ر ة لنبيه صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة حيث تكونت ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة هناك ثم تدوالت بعد ذلك تلك المواجهات بين النبي صلى الله عليه و سلم و أ ع د ا ء ا ل د ع و ة فقر صلى الله عليه و سلم على الشرك في ج ز ي ر ة العرب خ ا ص ة بعد فتح م ك ة فهذا عدو تخلص منه صلى الله عليه و سلم واليهود القابعون في ا ل م د ي ن ة و هم ثلاث طوائف يهود بني النضير وبني ق ي ن ق ا ع وبني ق ر ي ض ة كل منهم أ ط ا ح به النبي صلى الله عليه وسلم في حوادث لا يستوعب المقام ذكرها ومن طلبها وجدها في ا ل س ي ر ة وهذا أ ي ض ا عدو تخلص منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم بدات د و ل ة ا ل إ س ل ا م في الاتساع فصارت ا ل م و ا ج ه ة بين النصارى والمسلمين في بلاد الشام وتوالت الفتوحات والانتصارات وفي الوقت نفسه نجد باقي جيوش ا ل إ س ل ا م تسير ف ا ت ح ة في بلاد الفرس وتسقط دولتها وتستولي على ايوان ف س ر ى ملك الفرس فتصوروا هذا المد ا ل إ س ل ا م ي العظيم الذي أ ط ا ح بالمشركين في جزيره العرب وباليهود وبالنصارى في الشام وبالفرس ي في ج ه ة المشرق لا شك أ ن هذا سيكون له أ ع د ا ء وخصوم كثر و ج د هؤلاء ا ل أ ع د ا ء أ ن ه م لا يستطيعون الوقوف في وجه ا ل إ س ل ا م أ ب د ا ف أ ض م ر و ا ا ل م ك ي د ة و ا ل خ د ي ع ة و ب د أ و ا في التكاثف والتعابد فيما بينهم فكان من أ ع ظ م ذلك التكاثف والتعابد ما تم بين اليهود والمجوس عن طريق عبدالله بن سبا اليهودي المتستر الذي قاد ا ل ف ت ن ة التي أ و د ت بعثمان رضي الله تعالى عنه ثم تتالت حتى قسمت المسلمين إ ل ى شيع و أ ح ز ا ب وذلك من خلال تلك المواجهات التي تمت في وقعتي الجمل وصفين ونجد أ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة قد انقسمت إ ل ى ثلاث طوائف أ ه ل ا ل س ن ة وهم السواد ا ل أ ع ظ م أ ي ا ل ك ث ر ة ا ل ك ا ف ر ة والخوارج الذين ر أ و ا أ ن سعي علي رضي الله تعالى عنه في الصلح بينه وبين م ع ا و ي ة رضي الله تعالى عنه يعد من تحكيم الرجال في دين الله فخرجوا بخارجيتهم ا ل م ع ر و ف ة والتي لا تزال بقيتهم حتى يومنا هذا ولكن أ ك ث ر فرقهم تلاشت وانتهت و ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ل ث ة هم ا ل ش ي ع ة الذين أ ظ ه ر و ا حب أ ه ل البيت علي وذريته رضي الله تعالى عنهم ووجدوا أ ن ه م منها هنا ينفذون ومن خلال هذا يستطيعون الفت في عضد ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ولهذا نحن نجد أ ن هناك فرقا بين هذا المزج الخطير بين اليهود والمجوس وما نجم عن ذلك من وجود هذا التشيع وبين ا ل خ ا ر ج ي ة التي خرجت فالخوارج لم يقل أ ح د إ ن ه م د س ي س ة و إ ن وراءهم يهود أ و نصارى أ و مجوس أ و غير ذلك لا بل هم عرب أ ق ح ا ح ولكنهم اجتهدوا فاخطاوا ط ر ي ق ولا يقول أ ح د إ ن ه م متهمون ب ا ل ع م ا ل ة أ و إ ن وراء وراءهم أ ي ض ا خفيه بخلاف الشق الثاني الذي نجده واضحا وبينا من خلال ما يمكن سمعتم من الكثير منه في القنوات وفي ط ر و ح ا ت وبعضه لعلي أ ش ي ر إ ل ي ه إ ن شاء الله تعالى في هذه ا ل ع ج ا ل ة أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ن هذا الانقسام الذي حصل وكان من جرائه وجود هذا التيار الشيعي نجد أ ن ه ركز على قضايا م ه م ة من أ ه م ه ا ما يتعلق ب ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم حينما صوروا ص ح ا ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رضي الله تعالى عنهم أ ن ه م ارتدوا كلهم إ ل ا نفرا يسيرا يختلفون فيما بينهم كم عدد هؤلاء النفر هل هم ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة أ و خ م س ة أ و قد يزيدون قليلا و أ م ا ا ل ب ق ي ة ا ل ب ا ق ي ة من ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه م يرون أ ن ه م ارتدوا على أ ع ق ا ب ه م و أ ص ب ح و ا كفارا مشركين ولم يبقوا على ا ل إ س ل ا م ثم يصورون ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه م أ م ة متناحره تسودهم ا ل ع د ا و ة والبغضاء والشحناء ويتقاتلون على أ س ف ه ا ل أ س ب ا ب من أ ج ل حطام الدنيا ورئاستها ويزعمون أ ن ه م سلبوا عليا رضي الله تعالى عنه ا ل خ ل ا ف ة ويرون أ ن هذه ا ل خ ل ا ف ة قد أ و ص ى بها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ويزعمون أ ن ف ا ط م ة رضي الله عنها منعت ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم خ ا ص ة في أ ر ض فدك ويقولون إ ن آ ل البيت لقوا اذى واضطهادا ويحيكون القصص ا ل م ك ذ و ب ة مثل قولهم إ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طرق الباب على علي رضي الله عنه فذهبت ف ا ط م ة لتفتح الباب وكانت ح ب ل ا بمحسن ا ب ن الله يقال له محسن فلما فتحت الباب ضغطها عمر بالباب حتى أ س ق ط ت جنينها لماذا يرون أ ن عمر يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض أ ب ن ا ء ه و أ ن ه واتته ا ل ف ر ص ة هاهنا للتشفي والانتقام فعمل ب ف ا ط م ة ما عمل ثم ذهبوا يشعلون الفتيل في بعض تلك الوقائع التي وقعت بين ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل في و ق ع ة الجمل والتي كانت خلاصتها أ ن بعض ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم لما ر أ و ا عثمان رضي الله عنه قتل ظلما ولم يمكنهم الدفاع عنه ولم يخطر ببالهم أ ن ا ل أ م و ر ستؤول إ ل ى ما آ ل ت إ ل ي ه من سفك دم خ ل ي ف ة المسلمين و إ م ا م ه م في عقر دار ا ل خ ل ا ف ة في م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم فانبرا بعض ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم يطالبون بدم عثمان ويريدون الاقتصاص والانتقام من قتلته على ر أ س هؤلاء ط ل ح ة والزبير ومعهم ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها وبعض ا ل ص ح ا ب ة ا ل آ خ ر ي ن مثل عبد الله بن الزبير وهلم جرا فلما ذهبوا و إ ذ ا ب ا ل ق ت ل ة اندسوا في صفوف جيش علي رضي الله عنه فقالوا لعلي رضي الله عنه أ م ك ن ن ا من ق ت ل ة عثمان حتى نقتص منهم أ و اقتص منهم أ ن ت فهنا تدخل القعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه و حاول الصلح بين الطائفتين ل أ ن ه وجد النفوس م ش ح و ن ة فذهب إ ل ى علي رضي الله عنه و قال أ ت د ا ف ع عن ق ت ل ة عثمان قال لا و لكن قتلت عثمان وراءهم أ م م و قبائل تدافع عنهم لا أ س ت ط ي ع أ ن اقتص منهم ولا أ ت م ك ن منهم لكن لو أ ن هذا الجيش الذي جاء مع ط ل ح ة والزبير ومن معهم وافقوني وانضموا معي لكانت يدنا ق و ي ة لنقتص من ق ت ل ة عثمان ففرح القعقاع بهذا الكلام وذهب إ ل ى ط ل ح ة والزبير وهو يتلو ق ب ل الله جل وعلا لا خير في كثير من أ ج و ه م إ ل ا من امر ب ص د ق ة أ و معروف أ و إ ص ل ا ح بين الناس فكلمهم وقال هذه م ق و ل ة علي أ ل س ت م تريدون ا ل إ ص ل ا ح قالوا بلى قال إ ذ ن هذا هو طريق ا ل إ ص ل ا ح أ ن تنظموا معه وتقتصوا جميعكم من ق ت ل ة عثمان فوافقوا وبات القوم في تلك ا ل ل ي ل ة وهم يضمرون في الصباح أ ن يكونوا يدا و ا ح د ة هنا شعر الطابور الخامس طابور المنافقين الذين أ ش ع ل و ا فتيل ا ل ف ت ن ة أ ن ه م سينكشفون و أ ن خططهم ومؤامراتهم ستكون ب م ر أ ة أ ع ي ن المسلمين وعلى ر أ س هؤلاء عبد الله بن سبا ب ن السوداء قاتله الله ذاك اليهودي المندس الذي تضافر مع المجوس واختلق هذه ا ل ف ت ن ة ا ل ع ا ر م ة التي لا تزال ا ل أ م ة تشكو من أ و ا ر ه ا حتى هذه ا ل س ا ع ة فماذا صنعوا خرج ر أ ي ه م على أ ن ينقسموا إ ل ى فريقين فريق يكون في صف علي أ و في جيش علي في معسكر علي وفريق في معسكر ط ل ح ة والزبير ومن معهم رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن ثم يتفاورون إ ل ى السلاح إ ذ ا هجع الناس ونامت ا ل أ ع ي ن فتظن كل ط ا ئ ف ة أ ن ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى خدعتهم وهذا الذي حصل ف إ ن ه م لما ا ن د س و ا ونامت الناس تثاوروا الى السلاح فما شعر كل رجل إ ل ا والرؤوس تطير عن يمينه وشماله فظن كل قوم أ ن ا ل آ خ ر ي ن خ د ع و ه فتثاور القوم إ ل ى السلاح ووقعت تلك ا ل و ق ع ة ا ل م ش ه و ر ة وقعه الجمل وكانت بهذه ا ل د ف ي س ة التي استثمرها هؤلاء العداوه ء ذ ا يدلنا على أ ن هناك تنظيما باطنيا ومكرا يهوديا دقيقا لم يكن يشعر به المسلمون آ ن ذ ا ك لماذا ل أ ن ه لم يكن في ذلك الوقت ف ي استخبارات ولا عجزه تجسس ولا غير ذلك من هذه الدوائر التي يمكن أ ن تكتشف مثل هذه المؤامرات و إ ن م ا كان ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم عربا أ ق ح ا ح ا لا يعرفون إ ل ا الصدق ولم يكونوا يعرفون الكذب ولا يعرفون مثل هذه الدسائس والمؤامرات هذه كلها طرائق العجم ليس ع ن ص ر ي ة ولا انتصارا للجنس العربي ولكن هذا هو الذي كان في تلك ا ل أ و ق ا ت بسبب أ ن العجم وغيرهم كان عندهم دول وكانت عندهم دواوين وكانت عندهم نظم إ د ا ر ي ة فكانوا يعرفون مثل هذه ا ل أ م و ر التي لم يكن العرب يعرفونها والمهم أ ن ه بعد هذه ا ل و ق ع ة فعلا حصل ذلك الانقسام مع ما صحبه من الانقسام في و ق ع ة صفين فصار الناس إ ل ى فريقين فريق مع علي رضي الله عنه وفريق مع م ع ا و ي ة رضي الله عنه ومن معه ثم استتب ا ل أ م ر ل م ع ا و ي ة كما ساشير إ ل ي ه في الصلح الذي حصل من الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حتى جاء, جاء خ ل ا ف ة يزيد بن م ع ا و ي ة ف ر أ ى هؤلاء الفائدون أ ن الوضع لا يكفي و أ ن ه يجب أ ن يستثمروا خلافا آ خ ر فماذا صنعوا خدعوا الحسين رضي الله تعالى عنه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم و هذا بعد أ ن تنازل الحسن بن علي ب ا ل خ ل ا ف ة ل م ع ا و ي ة رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن فصاروا يكاتبون الحسين من العراق و يقول و ا نقدم و نحن ننصرك و نحن نمكنك و يعدونه و يمنونه حتى قدم عليهم رضي الله تعالى عنه و نصحه عدد كثير من ا ل ص ح ا ب ة ب أ ن لا يذهب ولكن هكذا شاء الله ذهب الحسين رضي الله تعالى عنه ومن الذي قتله هم أ و ل ئ ك الذين استدعوه اندسوا في صفوف ا ل أ م و ي ي ن و ث ل ا ث ة من رؤوس هؤلاء الشياطين ا ل م ت ش ي ع ة هم الذين ف ت ك و ا بالحسين رضي الله تعالى عنه وهذا باعتراف ا ل ش ي ع ة أ ن ف س ه م هذا موجود في كتبهم يعني ليس كلامنا نحن حتى يقال هذه فريتكم يا أ ه ل ا ل س ن ة هم يعترفون بهذا فهم الذين قتلوا الحسين رضي الله تعالى عنه لكن انظروا كيف استثمر هذا الحدث أ و ل ا ا س ترون م ما يحصل في عاشوراء من هذا الصراخ والبكاء والعويل واللطم و إ س ا ل ة الدماء لماذا حسرة、الحسين. انتم ل ح س ي أ ن الذين قتلتم الحسين أ ه ل ا ل س ن ة نصحوه و أ ر ا د و ا منه أ ن يبقى و أ ر ا د و ا منه أ ن يسلك مسلك أ ب ي ه و أ خ ي ه ولكن هذا الذي حصل فاستثمر هذا الحدث بهذه ا ل ص و ر ة ا ل ب ش ع ة التي نراها ا ل آ ن يا لثارات الحسين وكان أ ه ل ا ل س ن ة هم الذين قتلوا الحسين وهم براء من دم الحسين و نحن نتقرب إ ل ى الله جل و علا بحب حسين و حب أ ب ي ه و حب أ م ه و حب أ خ ي ه و إ خ و ا ن ه و آ ل بيت النبي صلى الله عليه و سلم كلهم أ ح ب ا ء أ ح ب ت ي في الله مثل هذا الذي حصل نجد أ ن ه كان من جرائه أ ن استعر ف ا ل ف ت ن ة واستعارها اخذ أ ل و ا ن ا ع د ة مثل ما قلت لكم من ج ه ة ا ل م ط ا ل ب ة ب ا ل خ ل ا ف ة بزعم أ ن ه ا و ص ي ة و أ ن ه لا حق ل ل آ خ ر ي ن في ا ل خ ل ا ف ة ومن ج م ل ة ذلك الشركيات والبدع والخرافات التي أ د خ ل ت في دين الله وتكون تحت م ظ ل ة محبه آ ل البيت ومن ج م ل ة ذلك أ ي ض ا التحريف والتزوير في كتاب الله جل وعلا عن قصد فلا تجد آ ي ة فيها ذم ل ل ك ا ف ر ه والمشركين إ ل ا ويقحمون فيها أ س م ا ء أ ب ي بكر وعمر طاوحه والزبير و ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنه ولا تجد آ ي ة فيها مدحا ً ووعيدا ً ب ا ل ج ن ة أ و ثناء ا ً على أ ح د إ ل ا ويقحمون فيها اسم علي رضي الله تعالى عنه وليس المقصود أ ن ن ا لا نقول إ ن علي رضي الله تعالى عنه يدخل في هذه ا ل ف ئ ة فالعلي رضي الله تعالى عنه من ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة رابع الخلفاء الراشدين وزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب إ ل ى قلوبنا ولكن لماذا ا ل د س والتحريف في كتاب الله جل وعلا الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولماذا تجعل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ا ل م ت ع د د ة ذات المعاني ا ل ع م ي ق ة تجير كلها و ك أ ن ه ا لا تتحدث إ ل ا عن هذه ا ل م س أ ل ة علي و آ ل بيته وبغض ابي بكر وعمر و ع ا ئ ش ة و ط ل ح ة والزبير و ب ن ق ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم اجهز على كتاب الله كله بهذه ا ل ص ف ة موضوعنا هنا يتعلق بالحديث المتفق س على صحته وهو حديث أ ب ي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو أ ن أ ح د ك م أ ن ف ق مثل احد ذهب ما بلغ مد أ ح د ه م ولا نصيفه وهذا خطاب يشمل جميع ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قلت يا ابا هؤلاء إ ل ا أ ن يقولوا انهم ارتدوا إ ل ا نزرا يسيرا هم الذين ر أ و ا أ ن ه م ي ص د ا د و ن من خلالهم من استثنوا استثنوا سلمان الفارسي رضي الله عنه ل أ ن ه فارس من الفرس استثنوا أ ب ا ذر رضي الله تعالى عنه ل أ ن أ ب ا ذر كان أ م ر ه عثمان رضي الله عنه بالمقام بالرببه ل أ ن ه كان له اجتهاد في م س أ ل ة المال ف أ ب و ذر رضي الله عنه يرى أ ن ه لا يجوز ل أ ح د أ ن يتملك مالا و أ ن ه يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن لا يبقى عنده إ ل ا قوت يومه وليله وما سوى ذلك يجب عليه أ ن ينفقه ويستدل بقول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب و ا ل ف ض ة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت و ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم كلهم ما وافقوا أ ب ا د ر وبما أ ن ه مجتهد خاف عثمان رضي الله تعالى عنه أ ن يحدث في ا ل ا م ة تفرقا وتشيعا وتحزبا ف أ م ر ه وهو أ م ي ر المؤمنين المطاع أ ن يقيم ب ا ل ر ب د ة ويحتفظ ب ر أ ي ه لنفسه ما دام أ ن هذا دين يدين الله جل وعلا به فلم يفرض عليه أ ن يغير ر أ ي ه ولكن قال تبقى في ا ل ر ب د ة حتى لا تحدث في المسلمين ف ت ن ة فهم بما أ ن هذا الموقف صار بين أ ب ي ذر وعثمان وعثمان عدوهم اللدود مع عداوتهم لعمر و أ ب ي بكر إ ذ ن صار أ ب و ذر رضي الله عنه حبيبا لهم من هذه ا ل ح ي ث ي ة لا حبا في أ ب ي ذر ولكن ل أ ن ه م ر أ و ا الخلاف الذي بينه وبين عثمان وهو خلاف طبيعي في حكم شرعي من الاحكام ا ل ش ر ع ي ة لم يصل إ ل ى د ر ج ة ف ر ق ة ولا حق من بعض ا ل ص ح ا ب ة على بعض وهنا أ ذ ك ر ب أ م ر مهم يجب أ ن نستصحبه في مقامنا هذا وفي كل وقت وحيد وهو أ ن أ ك ث ر ما يصطاد به هؤلاء المبتدعه من ش ي ع ة ومن غيرهم ك ا ل م ع ت ز ل ة ولحوهم أ ن ه م يصطادون في الخلاف الذي يقع بين ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم و ك أ ن ا ل ص ح ا ب ة يجب أ ن يكونوا انبياء لا يخطئون ونحن نقول إن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنه بشر ك ب ق ي ة البشر يخطئون ويصيبون ويتعادون أ ي ض ا ويتقاتلون أ ي ض ا لكن حسناتهم أ ك ث ر من سيئاتهم وما حصل منهم من هذا الذي حصل إ ل ا ن ت ي ج ة اجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ب أ ن المجتهد إ ذ ا اجتهد ف أ خ ط أ فله أ ج ر و إ ذ ا اجتهد و أ ص ا ب فله أ ج ر ولهذا فما وقع سواء في صفين أ و في الجمل أ و بين بعض ا ل ص ح ا ب ة بعض م ع بعض لا يخلو أ ح د ه م من أحد هذين、الأمرين. اما ل أ ر ي ن إ م أ ن يكون مجتهدا مصيبا ً فله أ ج ر ا ن أ و يكون مخطئا ج ت ه د ا ً م ً فله أ ج ر واحد ومتى ما أ ر د ن ا أ ن نرفع ا ل ص ح ا ب ة رضي الله ت عنهم ا ل ى ع فوق مكانتهم وقعنا في الخلل والشطط والزلل لهذا يجب أ ن نضع ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم في موضعهم الطبيعي حتى لا يستثمر هذا ثم يظن ب ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم الظنون ا ل س ي ئ ة وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم أ م ر آ خ ر وهو أ ن الله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحب ا الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين هم الانموذج الفذ في تاريخ ا ل ب ش ر ي ة جمعاء ولو استعرضنا تاريخ ا ل أ ن ب ي ا ء منذ عصر آ د م إ ل ى أ ن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى من بعدهم لن نجد جيلا مثل جيل ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم ولكن كما قلت لكم واؤكد عليه أ ن من ا ل ص ح ا ب ة من تقاتل وقد قال الله جل وعلا و إ ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ف أ ص ل ح و ا بينهما فوصفهما ب ا ل إ ي م ا ن مع وقوع الاقتتال كذلك أ ي ض ا النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر بما يقع بين ا ل ص ح ا ب ة فقال تكون م ق ت ل ة ع ظ ي م ة بين طائفتين عظيمتين من المسلمين دعواهما و ا ح د ة أ و كما قال صلى الله عليه وسلم وهو الذي وقع بين علي رضي الله تعالى عنه و م ع ا و ي ة وبين علي و ط ل ح ة والزبير رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن وقال صلى الله عليه وسلم وهو يشير إ ل ى الحسن بن علي إ ن ابني هذا سيد ولعل الله أ ن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وقد وقع وهذا مصداق نبوته صلى الله عليه وسلم ففي س ن ة احدى واربعين ل ل ه ج ر ة وذلك العام يسمى عام ا ل ج م ا ع ة قام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وتنازل عن ا ل خ ل ا ف ة ل م ع ا و ي ة وحقن دماء المسلمين وسمي عام ا ل ج م ا ع ة التحم الصف وحصل التوحد في ا ل ك ل م ة منذ ذلك الوقت رضي الله تعالى عن الحسن بن علي وعن أ ب ي ه و أ م ه و إ خ و ت ه رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن ف أ ق و ل أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ن هذا الذي ننظر إ ل ي ه في ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع ا ل ا ق ت ا ل منه أ ي ض ا أ ل و ا ن أ خ ر ى من مثل الزنا ل ذ ي وقع من مثل ماعز رضي الله تعالى عنه و ا ل غ ا م د ي ة كذلك ا ل س ر ق ة ا ل م خ ز و م ي ة التي سرقت والرجل الذي غل ا ل ش م ل ة في ا ل م ع ر ك ة ف إ ذ ا ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم كبشر كبقيه البشر فضلهم الله جل وعلا ب ص ح ب ة نبيه صلى الله عليه وسلم وفضلهم ب أ ن ه م خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون أ و خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فهم خير القرون على ا ل إ ط ل ا ق رضي الله تعالى عنهم و أ ر ض ا ه ولكن مع ذلك أ ي ض ا نقول إ ن ه م قد يقع منهم ما يقع من ب ق ي ة البشر ولكن ها هنا قضايا ث ا ب ت ة عند أ ه ل العلم مثل ق ض ي ة ا ل إ ج م ا ع إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم أ و قول جماهير ا ل ص ح ا ب ة أ و إ ذ ا لم يعلم بينهم خلاف في بعض المسائل وهل هم م ج ر ى أ م ا إ ذ ا اختلفوا في بعض القضايا التي تتعلق ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة فهذا له ض و ا ب ط عند أ ه ل العلم وهذا المقام لا يستوعب أ ن أ ف ص ل لكم فيه ل أ ن ه ليس من مقصودنا في هذه ا ل م ح ا ض ر ة لكن هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم كما قلت اختارهم الله ل ص ح ب ة ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه وجد في مجموعهم من الصفات ما لم يوجد في جيل غيرهم فقد اختارهم الله لتطبيق هذه ا ل ش ر ي ع ة فكانوا هم الانموذج ا ل ف د ولهذا ما نجده من ما حصل من بعض ا ل ص ح ا ب ة هو قدر من الله ل أ ج ل أ ن يكون هناك مجال عملي لنفوذ هذه ا ل أ ح ك ا م فعلى سبيل المثال لولا هذا التطبيق الفعلي من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حصل لماعز و ا ل غ ا م د ي ة يمكن ما يعرف الناس ذلك ا ل ت ن ظ ي ر الذي وجد في ا ل أ ح ا د ي ث ولكن لما وجد ذلك التطبيق الفعلي ح ف ر ة ثم من هرب لا يتبع يترك ثم لا يسب الذي ينفذ فيه الحد لانه تاب توبه لو وزعت بين أ ه ل ا ل م د ي ن ة لو سعتهم إ ل ى غير ذلك من ا ل أ ح ك ا م التي أ ف ر ز ه ا ماذا تطبيق ذلك الحكم الشرعي كذلك أ ي ض ا ما وقع بين علي رضي الله تعالى عنه ومناوئيه سواء كانوا من الخوارج أ و أ ص ح ا ب الجمل أ و أ ص ح ا ب الصين ترتبت عليه أ ح ك ا م تذخر بها كتب الفقه ا ل إ س ل ا م ي ولهذا كان هذا من الفوائد ا ل م س ت ث م ر ة من وقوع هذا الخلاف لا شك أ ن الخلاف شر ونحن نكره وبيودنا أ ن ه لم يقع ولكن الله جل وعلا حكيم عليم وعليم حكيم يقدر في عباده ما يشاء ويقتار ل أ ج ل نفوذ هذه ا ل ش ر ي ع ة ووضوحها وجلائها و أ م ا الشيء الذي نكرهه ف إ ن الله جل وعلا رحمته واسعه ة ويثيب ي ع ل المقادير ورحمته جل وعلا واسعه لكن الذي يهمنا ما يتعلق ب ص ي ا ن ة هذا الدين فلماذا تكون هذه الحرب الشعواء على ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم وما الذي س ي ت ر س ب على ذلك أ ح ب ت ي في الله كل واحد منا له أ ص ح ا ب ولنا أ ه ل و أ و ل ا د س أ ل ت ك م بالله لو أ ن أ ح د ك م وارجو ان لا تغضبوا من هذا الكلام قيل له أ ن ت لماذا تجالس فلانا وفلانا وفلانا هؤلاء الذين فيهم وفيهم ثم يوصفون ب أ ق ب ع ا ل أ و ص ا ف أ ل ا ي س و ء ه ذلك في أ ص ح ا ب ه و خ ل ا ن ه الذين يجالسهم و ل أ ن هذا أ ص ل ا سيسري عليه ل أ ن القرين بالمقارن ة يقتدي والارواح جنود م ج ن د ة فما ت ع ر ف منها اتلف وما تناكر منها اختلف ف إ ذ ا قدحت في أ ص ح ا ب الرجل ف أ ن ت تقدح فيه من باب أ و ل ى فكيف إ ذ ا صحب ذلك أ ن ك تقول أ ي ض ا زوجتك هذه ا ل خ ا ئ ن ة التي زنت والتي فعلت وفعلت وزوجتك ا ل أ خ ر ى و ا ل ث ا ل ث ة والراء ما الذي بقي لهذا الرجل هذا الذي فعله ا ل ش ي ع ة مع نبي ا ل إ س ل ا م صلى الله عليه وسلم خونوا أ ص ح ا ب ه ولم يبقوا منهم إ ل ا سلمان و أ ب ا ذر رضي الله تعالى ع ن ن ص ر يسير و ا ل ب ق ي ة ا ل ب ا ق ي ة أ ي ن هم قالوا كلهم ا ر ت د و ن ارتدوا على أ د ب ا ر ه م إ ذ ن قول الله جل وعلا عنهم والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورضوا عنه و أ ع د لهم جنات تجري تحتها ا ل أ ن ه ا ر إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت هذا خ د ي ع ة من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بناء على هذه ا ل م ق و ل ة و ح ا ش ا لله أ ن يكون ذلك كذلك لماذا هذا فيه اتهام لله جل وعلا ب أ ن ه لا يعلم الغيب كيف يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ص ح ا ب ة ويغش النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبه هؤلاء رضيت عنهم و س أ د خ ل ه م ا ل ج ن ة ثم بعد ذلك يرتدون على أ د ب ا ر ه م ويكونون مشركين ويوصفون بهذه ا ل أ و ص ا ف ا ل ب د ي ئ ة سبحان الله هذا قدح في ا ل و ه ي ة الرب جل وعلا وربوبيته ثم ت أ م ل و ا قول الله جل وعلا والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن ولم يقل عن السابقين من المهاجرين والانصار إ ن ه م ساروا ب إ ح س ا ن ل أ ن ه م في الاصل مرضي ن عنهم ولكن الجيل الذي ي أ ت ي بعدهم إ ن تبعهم ب إ ح س ا ن ف إ ن ه سيكون داخلا معهم في رضا الرب جل وعلا وفي ذلك الوعد بالجنات التي تجري تحتها ا ل أ ن ه ا ر ومن لم يكن كذلك ف إ ن ه لا يشمله هذا ا ل م و ع و ويا احبتي في الله ان المسلم لا يكون طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا بل يكون عف ل ل س ا ن نعم قد يكون هناك إ ب ا ح ة للرد بالمثل على من تطاول ولكن هذا في حدود ض ي ق ة و أ م ا السمه العظمى والشيء الذي حسن عليه ا ل إ س ل ا م أ ن ه يجب على المؤمن أ ن يكون عف ل ل س ا ن وكلما كان المرء عف لسانا حتى مع أ ع د ا ئ ه ف إ ن ذلك لا ي ض ر لكن إ ذ ا أ ط ل ق هذا اللسان ف إ ن ه قد يتجاوز فيه ربما ي ط ل ق ه على ا ل أ ع د ا ء ولكن بعد ذلك يتجاوز إ ل ى أ ن يصل إ ل ى مواصيل لا تحمد عقباها فكيف إ ذ ا كان هذا مع المؤمنين بل مع ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم والرب جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ف إ ذ ا كان هذا في حق عوام المؤمنين فما بالك بما لو كان مع ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم وربنا جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة فعلم ما في قلوبهم ف أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة عليهم و أ ث ا ب ه م فتحا قريبا و ب إ ج م ا ع حتى الشيعه يعترفون بذلك أ ن أ ب ا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم داخلين في هذه ا ل آ ي ة ف أ ب و بكر وعمر كانوا مع الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت ا ل ش ج ر ة والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عن عثمان وجعل يده الأخرى يده عن عثمان رضي الله تعالى عنه ل أ ن ه أ ر س ل ه في م ه م ة إ ل ى داخل م ك ة فبايع هو صلى الله عليه وسلم عن عثمان ف إ ذ ا كلهم مشمولون بهذه ا ل آ ي ة والرضا من صفات الله جل وعلا ا ل ق د ي م ة فلا يرضى ربنا جل وعلا إ ل ا عن عبد علم أ ن ه يوافيه على موجبات هذا الرضا ومن رضي الله عنه ف إ ن ه لا يسخط عليه أ ب د ا ثم لو ت أ م ل ن ا في الحديث الذي أ خ ر ج ه مسلم في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أ ح د بايع تحت ا ل ش ج ر ة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يزعم و ا بعد ذلك أ ن ه م ارتدوا وصاروا من أ ص ح ا ب النار هذا تكذيب لمقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إ ن ربنا جل وعلا يقول كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون عن المنكر إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت ويقول جل وعلا وكذلك جعلناكم أ م ة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ولا شك أ ن أ و ل من ينصرف إ ل ي ه هذا الخطاب هم ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه م جزء من هذه ا ل أ م ة بل هم خير هذه ا ل أ م ة و إ ذ ا ت أ م ل ن ا قول الله جل وعلا في ح ا د ث ة إ ج ل ا ء بني النظير وما أ ف ا الله جل وعلا على رسوله وعلى المؤمنين ولمن يكون هذا الفيء يقول جل وعلا للفقراء المهاجرين هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم و أ م و ا ل ه م يبتغون فضلا من الله ورضوانا م ن الذي أ خ ر ج ه م من بلادهم ولماذا تركوا ا ل أ ه ل و ا ل أ و ط ا ن و ا ل أ م و ا ل وتحملوا ما تحملوا اي يريدون الدنيا بعد هذا كله كان بامكانهم أ ن يبقوا في بلدانهم ويحصلوا على الدنيا ولا يعرضون أ ن ف س ه م للمخاطر وللبعد عن الديار و ا ل أ ه ل و ا ل أ م و ا ل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و أ م و ا ل ه م يبتغون فضلا ً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ثم من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 ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك رؤوف رحيم تقول عائشه رضي الله ع ن ه كما ب ط ا ل م س ل م أ م ر و ا ب ا ل ا س ت غ ف ا ل لهم فسبوهم يعني على الضد لذلك جاء عن عبد الله بن عمر وعن غيره في م ح ا و ر ا تقع ت بينهم وبين من يسب أ ن عبد الله بن عمر لما سمع رجلا يسب قال أ أ ن ت ممن قال الله جل وعلا فيهم للفقراء المهاجرين ثم تلا ا ل آ ي ا ت ا ل م ت ع ل ق ة بالمهاجرين قال لا قال أ ا ن ت ممن قال الله جل وعلا فيهم والذين ج ا ء و ا من بعدهم او والذين تبوءوا الدار من الايمان من قبلهم يحبون من هاجر إ ل ي ه م قال لا قال ف أ ش ه د بالله أ ن ك لست ممن قال الله جل وعلا فيه والذين ج ا ء و ا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ولا ت ج ع د في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك رأوا ب ر ح م ت ا ب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما, كما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د عنه يقول لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إ ن الله قد أ م ر بالاستغفار لهم وقد علم أ ن ه م سيقتتلون وعلي رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم يقول والذي فلق ا ل ح ب ة و ب ر أ ا ل ن س م ة إ ن ه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه أ ن ه لا يحبك إ ل ا مؤمن ولا يبغضك إ ل ا منافق وهذا أ ي ض ا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل أ ن ص ا ر ففي الصحيحين من حديث أ ن س رضي الله عنه أ ن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آ ي ة ا ل إ ي م ا ن حب ا ل أ ن ص ا ر و آ ي ة النفاق بغض ا ل أ ن ص ا ر وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى يقول صلى الله عليه وسلم عن ا ل أ ن ص ا ر لا يحبهم إ ل ا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وفي ل إلا ا ا يبغضهم م ن ق و ف ا ل صحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال عن ا ل أ ن ص ا ر لا يحبهم إ ل ا مؤمن و لا يبغضهم إ ل ا منافق قال من أ ح ب ه م أ ح ب ه الله و من أ ب غ ض ه م أ ب غ ض ه الله وفي صحيح مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة و ابي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض ا ل أ ن ص ا ر رجل آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و س أ ل ت ك م بالله أ ي م ا أ ع ظ م السب أ و البغض لا شك أ ن السب أ ع ظ م ل أ ن ه يتضمن البغض و ز ي ا د ة لهذا أ ح ب ت ي في الله قبل أ ن أ س ت ر س ل في بعض ا ل أ م و ر أ ح ب أ ن أ ذ ك ر تقعيدا ذكره شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى في م س أ ل ة السب وهو ه ي م ن الذي س ب ا ل يقع إ م ا أ ن يقع على واحد من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم أ و على م ج م و ع ة فالسب الذي على واحد ليس كسب ا ل م ج م و ع ة ل أ ن السب للواحد قد يكون بسبب ش ح ن ة وبغضاء د ن ي و ي ة ولا ينم عن ع ق ي د ة أ و بغض لدين الله جل وعلا وبغض الذين ناصروه لكن ا ل م ش ك ل ة في هذا السب الجماعي فهذا السب إ م ا أ ن يكون سبا يصاحبه د ع و ة أ و ل و ه ي ة علي رضي الله تعالى عنه كما يصنعه بعض ولاه ا ل ش ي ع ة أ و أ ن جبريل رضي الله تعالى عنه عليه السلام أ خ ط أ فكانت ا ل ن ب و ة ينبغي أ ن تكون لعلي فذهب إ بها إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم هذه د ع و ة أ ي ض ا عنده فمن كانت عنده مثل هذه ا ل د ع ا و ة فلا شك في كفره كما يقول ا ل شيخ ا ل س ل ا م من س ي م بل لا شك في كفر من يشك في كفره كذلك أ ي ض ا من صاحب د ع و ة وسبه د ع و ة أ ن في ا ل ق ر آ ن نقصا او بعض هذه الاعتقادات التي فيها أ ن ا ل أ و ل ي ا ء او ا ل أ ئ م ة في د ر ج ة لا يصل إ ل ي ه ا ملك مقرر ولا نبي مرسل و أ ن ه م يتصرفون في الكون و أ ن ه م تصرف لهم بعض أ ن و ا ع العبادات التي لا تصرف إ ل ا لله فهؤلاء أ ي ض ا لا شك في كفرهم القسم الثالث من يزعمون أ ن ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا ويتناولونهم ويسبونهم فهؤلاء وقع خلاف بين ا ل أ ئ م ة في ش أ ن ه م فمنهم من يرى أ ن التصرف مع الواحد ليس كالتصرف مع ا ل م ج م و ع ة ف إ ذ ا كان هذا السب لمجموع ة ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم فيقولون هؤلاء أ ي ض ا لا شك في ك ف ه م ويستدلون بقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أ ث ر السجود إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت المهم فيها ليغيظ بهم الكفار قالوا ومن ج م ل ة من قال ذلك ا ل إ م ا م مالك وغيره ك ا ل إ م ا م الشافعي والمجره قالوا فمن غاضه أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنص كتاب الله جل وعلا لكن من سب واحدا من ا ل ص ح ا ب ة فهذا هو الذي حصل فيه الخلاف أ ك ث ر فمن ا ل ا ئ م ة من يقول يؤدب ويعذر وبعضهم قد يرى أ ن ا ل ت ع ز ي ر يصل إ ل ى د ر ج ة القتل إ ن لم يكف عن سبه ومن ا ل أ ئ م ة من ر أ ى أ ن هذا الذي يسب أ ي ض ا داخل في د ا ئ ر ة الكفر ويرى أ ن ه تؤكل ذ ب ي ح ة اليهود ي ولا تؤكل ذ ب ي ح ة هذا الصف من الناس و أ ن ه م لو ماتوا لا ي ص ل عليهم ولا يكبرون في مقابر المسلمين فالشاهد أ ن السب للواحد ليس كالسب ل ل م ج م و ع ة فالسب للواحد قد يكون بسبب من ا ل أ س ب ا ب ا ل د ن ي و ي ة لكن لو علم أ ن ه إ ن م ا سب ل أ ن هذا قد نصر النبي صلى الله عليه وسلم أ و أ ن ه حصل له من المواقف ك ي ت ه و ك ي ت ه لو علم منه هذا فهذا لا شك في كفره ل أ ن ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ق ل ب ي ة فلو أ ف ص ح عما في قلبه فهذا لا شك في كفره لكن لو كان السبب الدافع له إ ل ى ا ل س ب سببا دنيويا فهذا هو الذي توقف في تكفيره بعض ا ل أ ئ م ة مع اتفاقهم على أ ن ه يعذر بعضهم يقول يعذر بالحبس حتى يموت بعضهم يقول يجلد حتى يتوب ثم إ ن لم يتوب ف إ ن ه يعاد عليه التعزير حتى يرتدع عن فعله ذلك هذا ب ا ل ن س ب ة ل خ ل ا ص ة موضوع السب حتى ننتهي منه بقي بعد هذا أ ن أ ذ ك ر ببعض القضايا ا ل م ه م ة في مثل هذه المساله ف إ ذ ا كان هذا التكفير وهذا السبب ل ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموقف الشائن منه م بهذه ا ل ص ف ة ما الذي يترتب عليه يترتب عليه أ ن جميع ا ل أ ح ا د ي ث التي يرويها هؤلاء الصحابة, هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم لا تقبل وكما قال أ ب و زرعه ان هؤلاء يريدون أ ن يقدحوا في شهودنا أ ر أ ي ت يا أ خ ي لو كان بينك وبين شخص آ خ ر خ ص و م ة عند القاضي وجئت ب ش ا ه د ي ن ليشهدا لك ب أ ن هذه ا ل أ ر ض مثلا ملكك ثم قدح خصمك في هذين الشاهدين هل ستحصل لك هذه ا ل أ ر ض سيصل القاضي الحكم لماذا ل أ ن الشاهدين ليسا بعدلين والرب جل وعلا يقول واشهدوا ذوي عدل منكم و ا ل ر و ا ي ة أ ع ظ م من ا ل ش ه ا د ة ا ل ر و ا ي ة دين إ ذ ا قدح في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحملون لنا هذه الاحاديث فمعنى ذلك انها لا, وأنه لا قيمه لتلك الروايات التي يروونها فاذا كانت هذه الاحاديث لا قيمه لها فما الذي سيحصل بعد ذلك لن يكون هناك سنه يفسر بها كتاب الله جل وعلا والرب جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما ننزل إ ل ي ه م ما هو الذكر هو ا ل س ن ة لتبين للناس ما ننزل إ ل ي ه م وهو ا ل ق ر آ ن ف ا ل س ن ة هي ا ل م ب ي ن ة لكتاب الله جل وعلا ولهذا نجد أ ن معظم هذا السب والطعن متجه ل أ و ل ئ ك ا ل ص ح ا ب ة الذين أ ك ث ر و ا من الروايه حتى إ ن بعضهم لم يشارك في ا ل ف ت ن ة إ ط ل ا ق ا اكثر ا ل ص ح ا ب ة حديثا من كلكم تعرفون أ ل ي س كذلك من هو أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه هو ر و ي ه ا ل إ س ل ا م فهل كان مع م ع ا و ي ة أ و هل كان مع ط ل ح ة أ و كان مع علي أ و ابدا أ ب و ه ر ي ر ة اعتزل ا ل ف ت ن ة كلها وبقي ب ا ل م د ي ن ة فلم يشارك في قتالي لا فلان ولا ع ل ا لكن ما تركوه كما يقال ا ل م س د ح ما يترك النائم ما يترك يعني ج ا ء و ا وتطاولوا عليه بل تجد أ ن كلامهم في أ ب ي ه ر ي ر ة يمكن أ ش د من كلامهم في عدد كثير من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم الذين قاتلوا مع م ع ا و ي ة أ و مع ط ل ح ة والزبير فلماذا إ ذ ن يبغضون أ ب ا ه ر ي ر ة هذا البغض ولماذا ي ق ي ل و ن إ ل ي ه هذا السباب والشتام ل إ س ق ا ط هذه ا ل أ ح ا د ي ث ف إ ذ ا ذهبت هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي يرويها أ ب و ه ر ي ر ة هنا ستذهب ق ي م ة هذه ا ل أ ح ا د ي ث ويبقى بعد ذلك كتاب الله الذي ساتحدث عنه كذلك أ ي ض ا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو من المكثرين من ا ل ر و ا ي ة واعتزل الفتنه فلم يكن له م ش ا ر ك ة فيها ا ع ت ز ل كل الطوائف ومع ذلك هو من ج م ل ة المشمولين بالسباب والشتام والقول بالرده ولا يقبلون رواياته لماذا ما الذي صنعه بكم عبد الله بن عمر كذلك أ ي ض ا سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه كان ب إ م ك ا ن ه بل هو أ ح د النفر ا ل س ت ة الذين أ و ص ى عمر ب أ ن تكون ا ل خ ل ا ف ة فيهم ومع ذلك اعتزل الدنيا كلها تنازل عن ا ل خ ل ا ف ة التي أ و ص ى بها لها عمر رضي الله عنه لا يريد الدنيا وبقي في مزرعه له في العقيق خارج ا ل م د ي ن ة ومع ذلك رضي الله تعالى عنه هو مشمول بهذا الكيل الطافح من السباب والشتام والحكم ب ا ل ر د ة وقس على هذا كل ا ل ص ح ا ب ة الذين لم يشاركوا في هذه الفتن فما ذنبهم إ ذ ن إ ذ ن ا ل م س أ ل ة ليست ق ض ي ة م ش ا ر ك ة في فتن او ما إ ل ى ذلك لا ا ل ق ض ي ة أ ب ع د منها ف إ ذ ن يكون على يقظه ب أ ن وراء ا ل أ ك م ة ما وراءها ف تكفير هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة والحكم عليهم بالرده يراد م ن س ق و ي ض ا ل س ن ة حتى لا يبقى هناك حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لو جئنا لهؤلاء النفر الذين استثنوهم ك أ ب ي ذر وسلمان وما إ ل ى ذلك كم ع د د الحديث التي يروونها لو جمعتها كلها ما ت أ ت ي ع ش ر معشار ما يرويه ابن عمر فضلا عن أ ب ي ه ر ي ر ة يعني هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة مقلون من ا ل ر و ا ي ة ليس لهم ح د ج ث كثير طيب إ ذ ا ما الذي سيحصل سيبقى كتاب الله ليس هناك ما يوضحه ولا يبينه فيكون ع ر ض ة ل أ ه و ا ئ ه م حتى إ ذ ا قالوا في قول الله جل وعلا يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون الجبت والطاغوت هو ابو بكر وعمر ولا تستطيع ترد عليهم هذا على تفسير عندهم إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تذبحوا ب ق ر ة ه ي أ م ر ك م ان تذبحوا من تذبحوا ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها خلاص خضع ا ل ق ر آ ن ل أ ه و ا ئ ه م ولتفسيراتهم وهذا الذي حصل لو ر أ ي ت ه م لو رايتم تفسيراتهم ودسهم في ا ل ق ر آ ن ر أ ي ت م العجب العجاب مثل ما قلت لكم لا تجدون آ ي ة من ا ل آ ي ا ت فيها ذ م إ ل ا ويهدونها ل ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل أ م و ر التي يحسن بنا اهل ا ل س ن ة ويحسن أ ي ض ا بمن يسمع هذا من أ و ل ئ ك الذين لا ذنب لهم ممن غرر بهم من عوام ا ل ش ي ع ة العوام أ ي ه ا ا ل ا خ و ة غرر بهم هؤلاء ا ل آ ي ا ت والعلماء الذين ي أ ك ل و ن هذه ا ل أ م و ا ل من هؤلاء العوام فلعل منهم من يسمع مثل هذا الكلام وينظر بعين العقل فليس هناك احد سيلزمه بما اقول ولكن يجب عليه ان يتجرد لطلب الحق لان هذه الحياه لن تدوم والموت لا بد اتيه فعلى اي شيء سيلقى ربه جل وعلا ان كان يريد الحق ف ل ي س ب ر ع بين يدي الرب جل وعلا ليقوم في آ خ ر الليل ويسال الله جل وعلا اللهم رب ج ب ر ي ن ا وميكائيلا و إ س ر ا ف ي ل فاطر السماوات و ا ل أ ر ض عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة اهدني ل م خ ت ل ف فيه من الحق ب إ ذ ن ك إ ن ك تهدي من تشاء إ ل ى صراط مستقيم اللهم أ ر ن الحق حقا وارزقن اتباعه و أ ر ن الباطل باطلا وارزقن اجتنابه ومثل هذه الدعوات ثم يصدق ويتجرد للحق وينظر ينظر أ و ل ا في الكتب التي هي كتب أ ئ م ت ه م ثم سيجد فيها من التناقضات و ا ل أ ش ي ا ء التي لا يقبلها عقل ثم لينظر أ ي ض ا في بعض الكلام الذي يذكر من قبل الدعاه والناصحين والذين يريدون الحق ويريدون ل ل أ م ة أ ن تكون يدا و ا ح د ة ماذا يقولون على سبيل المثال عندنا ث ل ا ث ة مواقف اولا ً قبل أ ن أ ذ ك ر المواقف اذكركم ب ا ل ا ئ م ة الاثني عشر الذين <تصفيق> معظم طوائف ا ل ش ي ع ة يرون أ ن ه م هم ائمتهم ا ل أ و ل هو علي رضي الله عنه والثاني ابنه الحسن والثالث ابنه الحسين رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن ا ل إ م ا م الرابع هو علي بن الحسين علي بن حسين بن علي ولقبه زين العابدين الخامس ابن علي هذا واسمه محمد بن علي ولقبه ابو جعفر الباقر, أو كنيته ابو جعفر ولقبه الباقر السادس ابنه جعفر وهو جعفر الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه السابع ابن جعفر هذا وهو موسى ا ل ك ا ظ ر الثامن ابن موسى هذا وهو علي الرضا التاسع ابن علي هذا واسمه محمد ولقبه الجواد العاشر ابن محمد هذا واسمه علي الهادي لقبه الهادي الحادي عشر الحسن ابن علي هذا وهو الحسن العسكري الثاني عشر هو المهدي الذي يزعمون عنه انه المنتظر مع العلم أ ن ه لم ترده أ ر ح ا م النساء ل أ ن الحسن العسكري مات وهو صغير ولا يمكن أ ن يخلف مثل هذا ثم هذا يزعمون أ ن ه دخل في السرداف ا العامة الأضحكات التي شاء الله كان هناك وقت شير إلى ما يتعلق بها من أشياء ب بهذه و يضحكون وقت أرجو يلعني شير يتعلق إن من على إلى تلامس أن ش غ قلوب من يسمع مثل هذا الكلام ويهديه الله جل وعلا به إ ذ ا عرفنا أ ن هؤلاء هم ا ل أ ئ م ة الاثني عشر ف ن أ خ ذ ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل منهم وهم علي والحسن والحسين لهم ث ل ا ث ة مواقف م ت ب ا ي ن ة فعلي رضي الله تعالى عنه بايع أ ب ا بكر وبايع عمر وبايع عثمان وكان يصلي خلفهم ولم يؤثر عنه أ ن ه نازع لطلب الخلافه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أ و ص ل ه لقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أ ب ا بكر فليصلي بالناس لقال لا يا رسول الله أ ن ا الذي أ ص ل ي أ ن ا ا ل خ ل ي ف ة بعدك أ ن ت ى و ص ي ت إ ل ي كيف يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل إ م ا م ويجعل أ ب ا بكر هو ا ل إ م ا م ويقول يا ب ا الله ورسوله والمؤمنون إ ل ى أ ن يكون أ ب ا بكر لما سمع عمر رضي الله عنه يصلي أ ي ض ا لما حصلت ح ا د ث ة ا ل س ق ي ف ة بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع ا ل ص ح ا ب ة للمشاوره في من يتولى أ م ر المسلمين كان ب ا ل إ م ك ا ن أ ن يخرج علي على طول ا ل و ص ي ة ويقول ها عندكم أ ن ا الوصي أ ن ا الذي أ و ص ى لي النبي صلى الله عليه وسلم طيب هبوا أ ن عليا خاف أ ي ن ا ل ب ق ي ة ا ل ب ا ق ي ة كلهم خافوا كلهم جبنه حاشاهم رضي الله تعالى عنهم و أ ر ض ا ه م ثم علي رضي الله عنه معروف بشجاعته يخاف من وهل هذا ا ل أ م ر يخاف و إ ذ ا كان علي رضي الله عنه نخحي عن ا ل خ ل ا ف ة دعونا ننظر لموقف عمر رضي الله عنه من علي عمر رضي الله عنه إ ذ ا خرج خارج ا ل م د ي ن ة يولي من يعني لما ذهب إ ل ى فتح بيت المقدس و ل ا من يعني ولي العهد من هو و ل ا علي رضي الله عنه كان ب ا ل إ م ك ا ن أ ن يقوم علي ب ا ن ق ل ا ب على عمر و خ ل ا و ينتهي ا ل أ م ر لماذا لم يصنع هذا و إ ذ ا كانت هذه ا ل ع د ا و ة ا ل م ص ط ن ع ة التي يزعمونها بين ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كيف يثق عمر ب ع ل ي ويوليه حلم وحال هذا لا ي لي ل ق بعقل عاقل ثم علي رضي الله عنه لو كان يعرف أ ن هؤلاء ارتدوا و أ ن ه م ك ف ر يصلي خلفهم تجوز ا ل ص ل ا ة خلف كافر ح ش ا ه م رضي الله تعالى عنه بل عمر رضي الله عنه كان يجل عليا ويعرف له مكانته ولذلك إ ذ ا جاءت م س أ ل ة م ع ض ل ة قال ق ض ي ة ولا أ ب ا حسن لها ها هذه ا ل ق ض ي ة ا ل م ع ض ل ة مالها إ ل ا علي رضي الله عنه هو الذي يحلها كمكانته م ع ر و ف ة ثم لو, كان لو كانوا يريدون تنحيه علي رضي الله عنه عن ا ل خ ل ا ف ة لماذا ي و ص ل ه عمر مع النفر السته لماذا يجعل أ ح د ه م حتى إ ن ه ما بقي إ ل ا هو عثمان يعني ا ل أ ر ب ع ه الاخرون تنازلوا عبد الرحمن بن عفق قال انا ت ن ا ز ل ب ش ر أ ن تحكمان بينكما أ ن ت علي وعثمان قال حكمناك ورضينا كان ب إ م ك ا ن علي رضي الله عنه يقول لا ليش ح ك و م ة أ ن ا الوصي أ و ص ى لي النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجعلني مع عثمان حجمها يعني سبحان الله هذه كلها مسائل ب د ه ي ة ثم قضيه فدك وما أ د ر ا ك ما فدك التي يزعمونها إلى أ ب و بكر رضي الله عنه لما جاءت ف ا ط م ة تطلب الميراث قال لها أ ب و بكر رضي الله عنه إ ن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا ويقول لعلي أ ن ت م تعلمون أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن معاشر ا ل أ ن ب ي ا ء لا نورك م ا تركنا ا صدقة ل أ ن ب ي ا ء ليسوا كسائر البشر المال الذي يتركونه لا يورث يكون ص د ق ة فسكتت رضي الله تعالى عنها وأرضها و أ ر ض ا ه ا لكن ا ل ش ي ع ة يحيكون حول هذا من الحكايات و ا ل أ ك ا ذ ي ب ما لا يعلمه إ ل ا الله ولذلك يعني يمكن ما يصدقون ما الذي نقول لكن نقول لهم شيء لا يستطيعون إ ن ك ا ر ه وهذا أ ق و ل ه ا ي ض ا مخاطبا عقلاء ا ل ش ي ع ة نقول صارت ا ل خ ل ا ف ة إ ل ى علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين فلماذا لم ي أ خ ذ فدك هذه التي تزعمون أ ن ه ا هي الميراث كان المفروض ي أ خ ذ ه ا ويعطيها من يرثها هو أ و ل ا ل أ ن له كم ولما تعرفوا المواريث له الربع هو زوجها هو زوج ف ا ط م ة رضي الله عنها فيرث منها الربع ل أ ن ه ا توفيت قبله هي توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب س ت ة أ ش ه ر فهي أ و ل آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ل ح ق ا به فلماذا لم يرث علي رضي الله عنه ف د ك ويعطي باقي الميراث لابنيها الحسن والحسين ما صنع هذا رضي الله عنه فيه أ م و ر ك ث ي ر ة مما ينبغي أ ن يركز عليه في هذا الجانب ولعل من أ ه م ه ا إ ذ ا كانت هذه ا ل ع د ا و ة التي يشيعها من يشيعها بين ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ه م أ م ة متناحره متقاتله متعاديه يتخاصمون على الدنيا ويتهارشون عليها ويفتك بعضهم ببعض إ ل ى اخر ما هنالك بسبب هذا الذي حصل نحن ن س أ ل ونقول تعالوا ننظر في هؤلاء الذين تقولون إ ن ه م متعادون فهو علي رضي الله عنه له ابنه اسمها أ م كلثوم زوجها من وهذا بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى و ف ا ة أ ب ي بكر أقبل الأبان Should I say that? 「そんな不思議な言 و ق ض ي ة النسب فعلي رضي الله عنه زوج ابنته أ م كلثوم لامر رضي الله عنه لو كان بينهما هذه ا ل ع د ا و ة سيزوجه إ ي ا ه ا لو كان عمر غصبه ا ل خ ل ا ف ة ا ل م ص ا ب ي ا اليه هل سيزوجه أ م كلثوم أ ي ض ا الحسن ا بن علي رضي الله تعالى عنهما تزوج حصه بنت عبد الرحمن بن أ ب ي بكر لو كان بينهم هذه ا ل ع د ا و ة أ ي تزوج ا ب ن ة عدوه هذا لا يليق كذلك أ ي ض ا تزوج أ م إ س ح ا ق بن ط ل ح ة بن عبيد الله ط ل ح ة على أ س ا س انه حصل الاقتتال بينه وبين علي رضي الله عنه في و ق ع ة الجمل فلو كانت ا ل ع د ا و ة وصلت إ ل ى هذا الحد الذي يذكرونه ما راح يتزوج ا ب ن ة ط ل ح ة ا بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه ولما توفي الحسن بن علي تزوجها بعده أ خ و ه الحسين فولدت للحسين ف ا ط م ة ابنته ف ا ط م ة بنت الحسين كذلك أ ي ض ا ف ا ط م ة بنت علي رضي الله تعالى عنه زوجها منه زوجها المنذر ابن ع ب ي د ة ا بن الزبير إ ذ ا كانوا يرون أ ن ا ل ع د ا و ة م و ج و د ة بين بيت الزبير بن العوام وبين بيت علي فلماذا يتزوج المنذر هذا فاطمه بنت علي رضي الله تعالى كذلك الحسن بن علي ت زوج عبد الله ا بن الزبير ابنته أ م الحسن و ب ن ت ه ا ل أ خ ر ى ر ق ي ة زوجها أ خ ا ه عمرو بن الزبير أ خ و ه م أ ي ض ا مصعب بن زبير تزوج س ك ي ن ة بنت الحسين و أ خ ت ه ا فاطمه تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهكذا نجد أ ن هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم و أ ب ن ا ئ ه م متشابكون في مثل هذه ا ل م ص ا ه ر ة ا ل ن س ب ي ة التي تدل على أ ن ه ليس بينهم ما يشاع من مثل هذه ا ل ع د ا و ة والشحناء رضي الله تعالى عنهم أ ر ض ا ه لذلك حتى كتب ا ل ش ي ع ة ماذا تقول ي ر و ن كما في كتاب كشف ا ل غ م ة ل أ ح د علمائهم وهو العربلي يروي عن جعفر الصادق أ ن ه يقول ويفتخر بهذا يقول أ و لدني أ ب و بكر مرتين أ ب و بكر هو أ ب و بكر الصديق فما معنى كلامه هذا جعفر الصادق عرفنا أ ن ه هو ا ل إ م ا م رقم كم السادس من الائمه الاثني عشر يقول مفتخرا أ و لدني أ ب و بكر مرتين ل أ ن أ م جعفر الصادق هي فاطمه بنت القاسم ا بن محمد بن أ ب ي بكر و ف ا ط م ة هذه أ م ه ا هي اسماء بنت عبد الرحمن بن أ ب ي بكر فلذلك يقول أ و لدني أ ب و بكر مرتين هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ص ا ه ر ة وفيه ما هو أ ك ث ر من هذا ولكن هذا على سبيل الاختصار إ ذ ا جئنا أ ي ض ا لبغض ا ل ش ي ع ة ل أ ب ي بكر وعمر وعثمان أ ي ض ا فدعونا ننظر في ت س م ي ة أ ه ل البيت فعلي بن أ ب ي طالب وابنه الحسن كلاهما سمى أ ب ا بكر و ب ا ل م ن ا س ب ة ا ل ك ن ي ة تكون أ ح ي ا ن ا اسما ف أ ب و بكر يمكن يكون ك ن ي ة ويمكن أ ن يكون اسما فهناك أ ب و بكر ا بن علي ا بن أ ب ي طالب وهناك أ ي ض ا أ ب و بكر ا بن الحسن ا بن علي وهذان قتل مع الحسين رضي الله عنه في ا ل و ق ع ة التي قتل فيها أ ي ض ا الحسن بن علي له ابن اسمه الحسن والحسن هذا س م ابنه أ ب ا بكر و ا ل إ م ا م السابع وهو موسى الكاظم له ابن اسمه أ ب و بكر و جعفر و موسى الكاظم وعلي الرضا يعني جعفر قلنا انه هو السادس وموسى السابع وعلي الرضا الثامن وعلي الهادي الذي هو التاسع العاشر كلهم لهم بنات اسمها اسمهم ع ا ئ ش ة كذلك ايضا زيد زيد العابدين بن علي بن الحسين وهو الامام كم الرابع من ائمتهم ا ك ت ن ى كنيته ابو بكر وكذلك أ ي ض ا علي الرضا ا ل إ م ا م تم كنيته أ ب و بكر و أ م ا ا ل ت س م ي ة بعمر فهي ك ث ي ر ة فعلي والحسن والحسين كل واحد منهم له ابن اسمه عمر كذلك زين العابدين ع له ي ولد اسمه عمر وعمر هذا له ابن اسمه علي وعلي هذا تم ابنه عمر أ ي ض ا وهكذا في تسميات ك ث ي ر ة فلو كانت هذه ا ل ع د ا و ة م و ج و د ة فعلا بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وبين هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم س أ ل ت ك م بالله يا من يسمع مثل هذا الكلام يا من أ ع ط ا ك الله عقلا هل يمكن أ ن يسموا بهذه ا ل أ س م ا ء ويكتنوا بهذه الكنا ويتصاهروا هذه ا ل م ص ا ه ر ة قلت لكم أ ح ب ت ي في الله إ ن علي رضي الله عنه كان قد بايع لكن الشيع ة م ا ذ ا يقولون يكون بايع تقيه طيب الحسن, الحسن تنازل ل ل خ ل ا ف ة لمن أ ع د عدو ل ل ش ي ع ة يعني أ ك ث ر من ع د ا و ة عمر بن الخطاب و ب ي ك ر م ع ا و ي ة تنازل ل م ع ا و ي ة ولو كان يرى م ع ا و ي ة كافرا لما, لما جاز له أ ن يتنازل عن ا ل خ ل ا ف ة ولهذا ف ا ل ش ي ع ة يقفون من الحسن بن علي موقفا شائنا ويتمثل هذا أ و ل ا في عبارات بعضهم حينما يقولون أ و يسمون الحسن بن علي رضي الله عنه مسود وجوه المؤمنين بل أ ن ت م سود الله وجوهكم يا من تقولون عن هذا الرضي رضي الله تعالى عنه إ ن ه مسود وجوه المؤمنين الاجل أ ن الله حقن به دماء المسلمين الاجل أ ن ه تحققت فيه و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته ولهذا لا تجدون ا ل أ ئ م ة الباقين فيهم واحدا من ذ ر ي ة الحسن بن علي لماذا يقفون من الحسن رضي الله عنه هذا الموقف ل أ ن ه ما جعل هواه واما الحسين رضي الله عنه ف ج ع ل ه أ ض ح ي ة قتلوه ثم أ خ ذ و ا يندبون عليه فيقتلون القتيل ويمشون في جنازته هذه هي ا ل ب ل ي ة لماذا ل أ ن ه م يستثمرون مثل هذا الخلاف ل ل أ ه د ا ف التي أ ش ر ت إ ل ي ه ا ف إ ذ ا عندنا ث ل ا ث ة مواقف موقف علي وموقف الحسن وموقف الحسين إ ذ ا كان هؤلاء ا ل أ ئ م ة معصومون اي معصومين فمن المصيب منهم لا يمكن أ ن يكونوا كلهم مصيبين إ م ا الصواب مع علي أ و مع الحسن أ و مع الحسين فعلي بايع الحسن بن علي تنازل والتنازل فرعان المبايعه يعني هو عمل مثل أ ب ي بقي موقف الحسين إ ذ ا كنتم أ ي ه ا ا ل ش ي ع ة ترون أ ن موقف الحسين هو الموقف الصواب فما ر أ ي ك م في موقف علي و الحسن إ ذ ا كنتم تقولون تقيه نقول من الذي أ ج ب ر الحسن على التنازل عن ا ل خ ل ا ق ل ي س ا ل تقيه معه جيش عرمرم جيش فتاك كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يقاتل فلماذا يتنازل ما في تقيه هنا و ب ا ل م ن ا س ب ة ف ا ل ش ي ع ة عندهم جحور مثل جحور الجرابيع والجربوع مسكين ما عنده إ ل ا مخرجين لكنهم عندهم ع د ة مخارج فيكذبون الكذب و إ ذ ا اكتشفوا قالوا سقيه و إ ذ ا ضاق عليهم ا ل أ م ر قالوا بدا لله كذا على سبيل المثال كانوا يعيدون العوام ب أ ن المهدي سيخرج بعد س ت ة أ ش ه ر مره ا ل س ت ة أ ش ه ر ما خرج المهدي قالوا لا لا بعد سته اشهر نو... ب د أ لله أ ن لا يخرج المهدي بعد س ت ة أ ش ه ر يعني الله جل وعلا كان أ خ ط ا ب د أ له أ م ر آ خ ر يعني يخرج بعد ست سنوات هذا في كتب ه ما ا أ ق و ل ع ن من عندي بعد ست سنوات ما خرج بعد ست سنوات قالوا ب د أ لله أ ن لا يخرج ا ل آ ن وانتبهوا من سمى المهدي باسمه أ و تكلم عنه أ و س أ ل فويل له ثم ويل له فيخوفونهم ويرعبونهم ولذلك تجد كثيرا من ا ل ش ي ع ة لا يحب الواحد منهم أ ن يدخل في نقاش وهذه ب ل ي ة البلايا يعني هذه ث ا ل ث ة الاساسي عندهم ي ع ن ق ض ي ة التقيه التي هي الكذب الصراح و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ن لا أ ق و ل ب ا ل ن س ب ة لنا نحن المسلمين ولا أ ه ل ا ل س ن ة على وجه الخصوص يا أ خ ي خذ أ ي واحد يهودي أ و نصراني و أ ع ط ه ق ض ي ة التقيه والبداء سيضحك يقول ي ع ن ي أ ن ت تستطيع تلعب بالعالم كله إ ذ ا اكتشف كذبك و أ ن ك غير صادق ا ع ط و ل تقول تقيه فعلي رضي الله عنه لماذا بايع أ ب ا بكر وبايع عمر وبايع عثمان قالوا تقيه ليه تقيه يعني ت ق ي ه كذب من الذي يلجئه للتقيه هل سيقتل علي رضي الله عنه معروف أ ن ه شجاع ولهذا ا ل ق ص ة التي ذكرتها لكم أ ن عمر رضي الله عنه ضغط ف ا ط م ة حتى أ س ق ط ت جنينها سبحان الله علي يبلغ هذا الحد من الدناءه ان يجعل ا ل م ر أ ة هي التي تفتح الباب للرجل لما ي ه يفتحه ف ا ط م ة تذهب تفتح لعمر وهو يعلم أ ن ه عدوه وعدوها ويمكن يفعل بها ا ل أ ف ا ع ي ل ثم بهذه ا ل ج ر أ ة عمر يضغطها أ م ا م ا ب ا ب و ب م ر أ ة من عيني زوجها وهو ا ل ش ج ا ع الذي يهاب في المعارك كلها ثم يسكت عمر يسقط الجنين من بطن زوجته و يضغطها ويفعل بها هذه ا ل ف ع ل ة ثم يسكت لهذا يا ايها ا ل إ خ و ة يعني من الذي أ ن ك ر مثل هذا الكلام أ ن ك ر ه بعض آ ي ا ت ه م حتى ح م د حسين ن من من ن فضل الله الذي هلك ل من ا قريب من شيعة ب ومن آ ي ا ت ه م سخر منهم مثل ه ذ ه ا ل ك ا ي ولذلك لما سخر منهم بغيرها أ ق اتهموا م وما و أقعدوها ا الدنيا ا عليه عليه ن ا و الدنيا شعيته ل م رضي الخراطات ببعض هذه وما ا ت ه و ه ب ل ت ه ا ل لا ت ي ت ع د و ل ل ا تحصى و ه ذ ا لا الجيع الباقين فضل الله بالرغم باقي ما تنازل تجد محمد يرضون حسين شعيته يعني عن على أنه عن ولكنه رفض بعض هذه الخرافات من المواقف على سبيل من ق ض ي ة البدع مثل ما ق ل ت ل ك م يعني هي اضحوكه يعني ينسبون لله جل وعلا شيئا ثم إ ذ ا لم يحصل يقولون بدا لله كذا هل اصطلحتم على الوحي هل أ ن ت م نبي الله يعني تحكون النسخ عن الله جل وعلا من أ ي ن أ ت ي ت م بهذا ومن الذي خولكم بهذا الوحي قد انقطع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكيف علمتم ب أ ن الله بدا له كيف وكيف ب ن ي ة البلايا ف ق ض ي ة ا ل ت ق ي ة و ق ض ي ة البدا من المشاكل من المشاكل أ ي ض ا عندهم مثل ما قلت لكم إ ر ه ا ب الناس وتخويفهم و إ ر ع ا ب ه م أ ن يفكروا بعقولهم في مثل هذه الترهات فمن حصل منهم مثل هذا أ ي شيء يعني مهدد ويمكن يكون كافرا مرتدا يتسلط عليه ا ل آ ي ا ت تتسلط عليه الشياطين إ ل ى غير ذلك من أ ن و ا ع الارهاب و ا ل إ ر ع ا ق من ا ل أ ش ي ا ء على سبيل المثال التي توجد عنده والتي تحتاج منا إ ل ى تبكر إ ذ ا حصلت ق ض ي ة من القضايا لم يجد الشيعي عالما من علمائهم يفتيه يعني على سبيل المثال جاء رجل لعلي الرضا وهو ا ل إ م ا م الثامن من ا ئ م ت ه وقال له إ ذ ا عرض لي امر ولم أ ج د أ ح د ا استفتيه فمن استفتي قال اذهب إ ل ى الفقيه يعني فقيه اهل ا ل س ن ة واستفتي وانظر ماذا يقول لك فخالفه ف إ ن ه الحق <تصفيق> على طول يعني هذا فتوى وتقييد جاهز يعني شوف ماذا يقول لك الفقير من أ ه ل ا ل س ن ة و خ ا ل ف فالمخالفه هي الحق وهذا ما أ ق و ل ه ج ز ا ت أ ن ا اعطيكم الموضع و الحقد والعداء ل أ ه ل ا ل س ن ة بحيث بل و ل ل ع ر ف ق ا ط ب بحيث إ ن ه م يعيدون أ ن ف س ه م ويمنوها ب أ ن ه م سيبيدون خبراء أ ه ل ا ل س ن ة ويسمونهم ا ل و ه ا ب ي ة والنواصب بل خبراء العرب خذوا هذا موجودا في التطبيقات التي وجدت أ و ل ا نصير الدين الطوسي والوزير ا بن العلقمي ماذا صنع في ا ل د و ل ة ا ل ع ب ا س ي ة أ غ ر ي ا هولاكو قائد ا ل ت ف ا ر حتى جاء وهجم على المسلمين وحصلت ا ل م ق ت ل ة التي ل مثيل لها في التاريخ مقتله بغداد وليست فقط في إ ر ا ق ة الدماء بل ح ت كتب التراث كم الكتب التي أ غ ر ق ت في نهري دجله والفرات حتى صار لونهما أ س و د وابن ا ل أ ث ي ر رحمه الله تعالى في كتاب ا ل كامل ا ق ر أ و يتحدث عن هذه ا ل ح ا د ث ة التي شاهدها ب أ م عينيه لما ر أ ى هذا الذي حصل قال يا ليت أ م ي لم تلدني وكنت نسيا منسيا يعني ولا ر أ ي ت الذي ر أ ي ت فهذان الرجلان كان هناك تساهل من بعض ص ل ف ا ء ب ن العباس في تقريب هؤلاء ا ل ش ي ع ة فصاروا يكاتبون التتار سرا حتى أ غ ر و ه م ودلوهم على عورات المسلمين وبينوا لهم نقاط الضعف حتى هجم التتار على دار ا ل خ ل ا ف ة و أ س ق ط و ا ا ل خ ل ا ف ة العباسيه ة وما أ ش ب الليلة بالبارحة فهاء ما يحصل في العراق حتى إن القتل يحصل لمجرد الأسماء أعينكم في يكون بأم ترون حتى أنتم إن طفله يكون اسمها ع ا ئ ش ة مصيرها القتل طفل يكون اسمه عمر مصير ه القتل طفل اسم ه عمر صغير ف و ج أ أ ه ل ه به و ه و يدخل عليهم وقد شهيت النور تصور يا اخي لو كان هذا ابنك و يدخل عليك و ق د أ ح ر ق بالنار لا لذنب جناه طفل صغير إ ل ا ل أ ن اسمه عمر وهم يجعلون عمر ب ا ل م ن ا س ب ة من ا ل أ س م ا ء غير ا ل إ س ل ا م ي ة ك ر ب ا وزورا يعني مما اكتشفته يعني بعض أ ه ل ا ل س ن ة و ل ل أ س ف وثقوا ببعض مواقعهم على الانترنت وهم يطبعون بعض كتب ا ل س ن ة ل ي ج س و ا فيها فمن ج م ل ة ذلك ف ت ا و ل شيخ الاسلام بن ت ي م ي ة خمس وثلاثين مجلد صفوه موجود في موقع يعسوب من مواقعهم أ خ ذ هذا الكتاب بعض اهل ا ل س ن ة وظنوا أ ن هؤلاء طبعوه يعني مثلا مثل المستشرقين و ا ل أ و ر و ب ي ي ن اللي يطبعون بعض الكتب ل أ ن ه ا من باب التحقيق العلمي ل ا غير وجعلوه في البرامج ا ل ح ا س و ب ي ة يعني مثلا ا ل ش ا م ل ة ا ل م ك ت ب ة ا ل ش ا م ل ة الذي يعرف هذه البرامج سبحان الله ونحن ننظر وجد شيخ الاسلام يتحدث عن ا ل أ س م ا ء ان ا ل ش ر ي ع ة جاءت بتغيير ا ل أ س م ا ء غير ا ل إ س ل ا م ي ة فذهبوا دسوا كعمر فصار في ا ل ع ب ا ر ة جاءت ا ل ش ر ي ع ة بتغيير غير ا ل أ س م ا ء غير ا ل إ س ل ا م ي ة كعمر إ ل ى أ س م ا ء إ س ل ا م ي ة فيجعلون اسم عمر اسما غير إ س ل ا م ي ا طيب إ ذ ا كان اسمه غير إ س ل ا م ي ا فلماذا سمى علي والحسن والحسين والباقون لماذا سموا عمر فالمهم هذا موجود أ ن ا لا أ ت ح د ث من فراغ الذي عنده المكتبه الشامله ي ط ل ب كعمر ويشوف ا ل ن ت ي ج ة لكن ترجع للكتاب المطبوع فتواء الشيخ الاسلام ما تجد هذه ا ل ع ب ا ر ة وهذا دينهم دين الكذب والتزوير ولذلك هم الذين بثوا ا ل ح ا د ي ث الموضوعه في صفوف ا ل أ م ة او في كتب الحديث ولهذا على سبيل المثال تجد أ ن ه م يسمون عبد الحسين عبد الرضا عبد يعبدون لغير الله نحن نقول لعقلاء ا ل ش ي ع ة هل سمى علي أ و الحسن أ و الحسين أ و أ ب ن ا ئ ه م كل ا م ة الاثنى عشر هل سمى أ ح د منهم هذه ا ل أ س م ا ء بالتعبير لغير الله و أ ن ت م تنكرون اسم عمر تقول انه اسم غير إ س ل ا م ي وتعبدون الناس لغير الله هذا هو الدين <تصفيق> من الأشياء التي تلحق بهذا إ س م ا ع ي ل الصفوي وهو الذي أ ن ش أ ا ل د و ل ة ا ل ص ف و ي ة هذه لما هجم على العراق على ا ل ع ا ص م ة بغداد أ ي ض ا سفك فيها الدماء مثل ما يحصل ا ل آ ن و أ ش د لكن أ ن ا س أ ذ ك ر لكم ع ب ا ر ة الخميني وانظروا ماذا يمكن يقول الخميني ل أ ح د ا ل أ ئ م ة حين دخل طهرانه قادم من فرنسا تعرفون لو كان في فرنسا ثم قدم يقول آ ن ا ل أ و ا ن حان الوقت لتنفيذ وصايا ا ل أ ئ م ة صلوات الله عليهم ما هي ا ل وصايا قال سنسفك دماء النواصب أ ه ل ا ل س ن ة نقتل أ ب ن ا ء ه م ونستحيي نساءهم ولا نترك أ ح د ا منهم يفلت من العقاب وستكون أ م و ا ل ه م خ ا ل ص ة ل ش ي ع ة أ ه ل البيت وسنمحو م ك ة و ا ل م د ي ن ة من وجه ا ل أ ر ض هذه القضيه ة ذ ا هذا و أو بيت الشعر ه هو بيت القصيد وسنمحو م ك ة و ا ل م د ي ن ة من وجه ا ل أ ر ض ل أ ن هاتين المدينتين ص ا ر ت معقل الوهابين ي ولابد أ ن تكون كربلاء ارض الله المباركه ا ل م ق د س ة قبله للناس في ا ل ص ل ا ة وسنحقق بذلك حلم ا ل أ ئ م ة عليهم السلام هذا كلام ولذلك انظروا لتقديسهم لهذه العتبات ا ل م ق د س ة في النجف و ك ر ب ل ا وقم وغيرها بل يقدسون ماذا يقدسون حتى قبر المجوس أ ب و لؤلؤ اهل المجوسي يسمونه باب شجاع يفتقرون ل أ ن ه هو الذي قتل عمر رضي الله عنه وهو مجوسي فيقيمون على قبره المزارات وعليه البنايات و يعظمونه وله ش أ ن عنده بل إ ن المهدي المنتظر عندهم له ستون لقبا اللقب السابع و ا ل أ ر ب ع و ن من هذه ا ل أ ل ق ا ب لقب خسر مجوس يعني عظيم المجوس فما ع ل ا ق ة المهدي بالمجوس ما ع ل ا ق ة ا ل إ س ل ا م بالمجوس وفي سيرته يذكرون انه س ي ب ي ض خ ض ر ا ء العرب بل حتى قريش م ا أ ع ل م أ ن ه قرشي يعني هم يقولون كذا أ ن ه قرشي فلماذا هذا الحقد على ا ل إ س ل ا م وعلى أ ه ل ا ل س ن ة وعلى العرب الجواب أ د ع و ه للجميع ا س أ ل الله جل وعلا أ ن يرزقني و إ ي ا ك م حسن الاستماع و أ ن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبعوا ح س ن ه و أ ن ا حينما أ ق و ل هذا الكلام أ ق و ل ه د ع و ة ل ل ت أ م ل وللتدبر للجميع ثم ل أ ج ل أ ن يكون أ ه ل ا ل س ن ة يعرفون بعض القضايا التي ينصحون من جرائها من يرون من هؤلاء ا ل ش ي ع ة أ و إ ذ ا جمعهم مجلس فيه نقاش يناقشونهم بعلم وعليهم أ ن يقراوا ما كتب من مثل هذه ا ل أ م و ر التي هي مناقشات ع ل م ي ة ومراجعات للعقل ولا ينفع السباب والشتام والصياح والعويل ف إ م ا أ ن يناقش ا ل إ ن س ا ن بعلم أ و يترك ا ل ق ض ي ة ولا يدخل في مهاترات ك ل ا م ي ة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 どうも。<音楽> I am t h o the o is t one w is t h one o s n o the o n موسوعه النابلسي فنكتب ي ن للعلوم الاسلاميه Allah is one of the most i m o r t a n t things i o r 「あんずりやさおきはだめ」 شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ج ت م ا ل ي ل ا ن زلت الارض زلزالها وحركت الارض اثقالها وقال الجميع انسان حالها وامديه ب ح د الرب ارها لانني ربك اولادها وقتل به ينصر منه الناس واشتاق الحوار اعمالهم من يعمل اثمار بطله خير من يرى وفي َ ا ح ِ د ي ر َ الاطفال ََ ر ق ه من ََْ شرهم ْْ يرى ََ الله أكبر مع اكبر ل ل ه Allah a alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Allah. will be be with you. you. Allah, Allah. 「あなたのお墓参り」 Allah must go. Allah must go. الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. Allah. Allah. Allah. 「大丈夫ですか?」 ونذكركم جميعا على دخولكم واستماعكم وايضا التي حصلت على قناه الناس التي حصلت على هذا اليوم و ا س ج ب ت على ا ل ح ق ا ئ ت ت ب ع ك خيركم عز وجل Nous passons à ce qu'on appelle le monde de la vie humaine et du corps de l'enfant.